فmen لَ mü Allah ve كَذب bir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 وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن Veman yehdi Allah, fakma lehü muddil. Aleyhullahu b'aziz zinti qab. Ve linsa altem فَإِرَأَيْتَ الله تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إن أرادني الله, إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي, أو أرادني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 فَسَنْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْكِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ